بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلب منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُولُوا هَل لَّكُم مِّن شَيْءٍ ۖ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وادفعوا اليتامى حتى اذا بلغوا المكاح فان ان استمم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبداعا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا